الكلام عن العدل والعداله في استقامه كتاب الشيخ رحمه الله الشرح الممتع زاد المستوفى على زاد المستوفى الثاني عشر الطبع الجديد كلام طويل سيياخذ علينا وقتا كبيرا فينا غرغني سريعا الله رحمه الله السادس قوله العداله وهي استقامه الدين فغير العدل لا يصح يكون وليا تكلم عن العداله في الولايه نكاح البنت والقريبه اي شرطا يكون الولي عدلا الذي يقوم على نكاح ابنته او مولاته يشترط ان يكون عدلا قالوا العداله وهي استقامه الدين والمروءه لا يصح ان يكون وليا لانها ولايه نظرية ينظر في فيها الولي ما هو الأصلح للمرأة فيشترط فيها الأمانة والفاسق غير مؤتماً حتى في خبره فكيف في تصرفه والله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إذن الفاسق لا يصف أن يكون ولياً على ابنته ولا على أخته ولا على بنت أخيه وما شبه ذلك ولكن فقهاء في هذا الباب خففوا بعض الشيء فقالوا تكفي العدلة ظاهرا. فإذا كان هذا الولي ظاهره الصلاح لكن في باطن أمره ليس بصالح مثل مثلا يشرب الدخان في بيته فهذا عدل ظاهرا وليس عدلا باطنا فصحن يكون وليا أما رجل حال في حياته فليصحن يكون وليا لأنه فاسق ظاهرا وباطنا والذي يتعامل بالرباع علنا لا يسوج بنته والذي اغتاب شخصا من المسلمين ولو مرة واحدة في ولم يتب لا يسوجها لأنه فاسق غير عدلا او رجل يمشي في السوق وهو الطعام فلن يزوج بنته لانه لم يستعمل المروءه وكان في الزمن الاول وكان في الزمن الاول ايضا الذي يشرب القهوه بالشارع <تصفيق> يعتبر خلاف المروءه لكن الان بالعكس فالناس الان صاروا يصنعون هذا بالشارع ولا يعدون هذا خناف المروءه وعلى كل حال هذا ما يراه الفقهاء رحمهم الله في هذا المساله صحيح أنهم شددوا قليلاً في هذا الباب خصوصاً أصيح حصل شيء من هذا في ال... اعتبار زمنهم ما عندهم هذه الأشياء ما يعرفونها يتبجح من معاصي أو غير ذلك إلا نفر يسير لازم يتلقي الطيبة وهم شددوا في هذا الجانب شددوا في جانب الأولاية جانب الشهادة وغيرها من الأمور في اشترات العذالة لما كان يرون في مجتمعهم من الخير وما كان متفشياً من الخير أيضاً فيهم وما ما كان متفشياً من الخير فيهم أما الآن إذا أخذنا بما يقول الفقهاء ما يبقى لنا عدل ما معنى عدل إلا نادر ناتب عدل فالعدالة كما يقول القائل تختلف باختلاف الزمان والمكان فليس العدل في القرون المفضلة كالعدل في زماننا من قال هذا؟ ما. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال على كل حال هذا ما يراه الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة أنه يشترط الولي أن يكون عدلا وماذا نصنع إذا كان كل أغاربها حالي قيل حاهم فمن يزوجها يزوجها القاضي أو مأذون الأنكحة سيدي صلحه مضاربة فهذه المسألة في الحقيقة لو طبغناها قد لا نجد أحدا نزوج موليته إلا عشرة في لا سيما في مسألة هينة مسألة هينة عظيمة وكذا ما هو في مسألة عظيمة وهي الغيبة مسألة هينة عظيمة هكذا قال وهي الغيبة فما تكاد تجد أحدا سالما من الغيبة فالغيبة لو مر واحدة يعتبر الإنسان خالجا بها من العدالة نصر الله فليس حين يكون وليا قال ابن عبد القوي في منظومة وقد قيل صورة غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمداء وعلى هذا المسألة مشكلة جدا ولهذا يرى بعض الأصحاب رحمه الله أن العدالة ليست بشرط وإنما الشرط الأمانة أن يكون مرضيا وأمينا على ابنته وأن يرضى لها غير كفء وهذا هو الحق هذا كلام جميل بالنسبة للولي شرطه الأمانة أن يكون أميناً على بنته وغيورًا على بنته ويورν على بنته ولا يرضنها إلا شخص طيبًا فإذا وجد في هذا يكفي وإن كان عنده بعض الأمور المفسقة وإن كان عنده بعض الأمور المفسقة فلا تشترق في الولاية هذا قول جميل أن ولي البنت الذي سيقوم بتزويها الشرق فيه الأمانة أن يكون أمينًا مرضيا أن يكون شخص طيبًا يحب الخير لبنته يحب الخير لموليته ولا يرضى بها أن تزوج أي واحد هم شيء المال هذا يعتبر أميناً على ابنته وعلى المولية فله أن يزوج ويقوم بها أما إذا قلنا لا العدالة المقصد بها ما سمعته فحالق اللي حين لا يزوج ابنته من سيسلم في هذا الزمان إذن كلهم يحتاجنا القاضي زوجاً وهذا فيه نظر فيه نظر بالنسبة للولاية يشترط فيها الأمانة أن يكون هذا الرجل أميناً على المولية ولهذا يرى بعض الأصحاب رحمه الله أن العدالة ليست بشرط وإنما الشرط الأمانة هذا يتكلم على مسألة الزواج مسألة الولي في الزواج كلام على هذا لا يأخذ الشخص لشيء آخر وإنما الشرط الأمانة أن يكون مرضيا وأميناً على ابنته وأن لا غير قفئ وهذا هو الحق وكم من إنسان مستقيم الظاهر لكن بالنسبة لبنته لا يهمه إلا الدرهم الصدق والله كم من إنسان يحيط إلى صدر هنا وما شاء الله في الصف الأول ولكن عند الدرهم والدينار خلاص ما في هذا الاستقامة على جانب معاك شيء مليون قال قد أعطوه فيها خمسمائة كما يقول لنا الشيخ بعضهم قال قل لها قد أعطوه فيها خمسمائة أو ثمانمائة شيء مليون معاكم البنية من إنسان هذا هذا مو صحيح والله وإن كان على ما ترى من ظاهره في الاستقامة لكنه تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة والخميلة تعس وانتكس هذا يخشى عليه من عبودية الدرهم والدينار فما نهت استقامته والخير الذي يطاهر به عنده ضعف في الخير الذي يظهر به أمام الناس عنده ضعف هذا كلام جميل وكم من إنسان مستقيم الظاهر لكن بالنسبة لابنته لا يهمه إلا الدراهم لا يهمه إلا الدراهم فيأخذ الدراهم ويزوجها أفسق الناس ولا يهتم صحيح يأخذ الدراهم ويزوجها أفسق الناس قبلا ولا يهتموا فهذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون وليا وخيانته لابنته تنافي عدالته والصواف في هذه المسألة أنه لابد أن يكون الولي مؤتمنا هذا يحفظها الفائدة واشترط عند جماعة من الأصحاب من الحنابلة أن نلوي الشرط فيه الأمانة لا العدالة شرط فيه الأمانة لأننا لو نظر للعدالة بعض مفسقات ربما من يجد ونيا ربما من يجد ونيا يشرب السجائر وهذاك يخلق يحيته وهذاك يغتاب وهذاك كذا إذن ما فيش حد ولي سيكون لكن الشرط فيه ولي البنت الذي يريد تزويجها أن يكون أمينا عليها وغيورا عليها فلا يزوجها إلا من يرى أنه كهو أما إذا نظرنا إلى الظاهر مثل نقول العذالة المقصود بها ما تقدم تعريفها أنه يأتي بالواجبات ويجتنب كبائر الذنوب وعدم الإصالة على الصغائر فهذا قد يكون عند بعض الناس في الظاهر لكن عند الدرهم والدنار ما يبالي بهذا الشيء فيزوج ابنتها ربما بعض الفسقة ليجل أنه سيعطي مالا كثيرا قال فالصوفي هذا المسأل لا بد أن يكون الولي مؤتملاً على موليته هذا هم الشروط وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك الغير كان جميل وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره ما يتصرف لمصلحته فلابد أن يكون أميناً على هذا الأمر الذي سيتصرف فيه فالبنت قد وكلت هذا الأب قد وكلت هذا الأخ فيشترط فيه الأمان والغير عليها وأنه يضعها في المكان الذي يرى أنه مناسب لها ويعطيها من يرى أنه سيعتني بها ويقوم بها ويرعى حقوقها فلا يعطيها الفسقة والمتمددين عن الله سبحانه وتعالى فهذا طيب وأما عدالته ودينه فاعتبر تحقيق المصلحة في حق لذلك الغير أما عدالته ودينه فهذا إليه هو فهذا إليه هو وكثير من الأباء تجده فاسقا من أفسق عباد الله يشرب الخمر ويزني ويحلق لحيته ويشرب الدخان ويعامل بالغش ويغتاب الناس وينم بين الناس لا يستعمل نميمة وينم بين الناس لكن بالنسبة ولي قال ينم, ينم من نقل النميمة هذا الذي يظهر وينم بين الناس لكن بالنسبة لمصلحته لمصلحة بنته لا يمكن أن يفرط فيها أبدا صحيح هذا واقع كثير من الناس شرف الخمر وينقل الحديث يحلق لحتى لكن في جانب بنت ما يمكن أنه يضعها في أي موضع يريد أن يضعها في رجل يرى أنه سيعتني بها يرى أنه سيؤدي حقوقها صحيح هذا كلام جميل بالنسبة لأسفل ولاية الزواج ما هو الشرط فيها الأمانة على البنت أن يكون مرضيا أميناً ويوراً عليها لا يرضى لها إلا القفو فإذا كان كذلك هذا يكفي هذا يكفي وإن كان عنده فسق في جانب دينه عنده فسق في جانب دينه فمثلة ولاية المرأة هذا المعتبر فيها الأمانة عليها والحرص على وضعها في المكان المناسب وإلا لو جرينا على ما يقول الفقهاء كما يقول الشيخ ما في أحس يكون إلا النادر وليلي ابنته كثير كما ترون بسبب الجهل يرتكبون المعاصي إما كبائر أو إصرار على صغائر كحلق الحياة وغيرها من هذه الأشياء على القلب أنها صغيرة وإلا فيها نوع من التشبه بالنساء وربما ترتقي الكبيرة طيب عندما نسأله عندك عندك سؤال هذا أنت ما سألت من قبل عندك بارك الله فيك الأذان الأصل في شرعية ما هو الأذان شرعني أي شيء بالصلاة سندة ولدخل الوقت الإعلام بدخول الوقت والصلاة فعلى هذا هل يؤذن لغير الصلاة وإن الإعلام بالوقت في خلاب بين العلماء فمنهم من توسع وأكثر الناس توسعا في هذا البن منهم الشوافع فرأوا أن الأذان يكون للصلاة وإعلام الوقت ولغير ذلك أذان على المولود أذان على المصروع أذان على المهموم إلى آخر ذلك من توسعات الشافعية رحمه الله تعالى فرأوا أنه لا يقتصر في الأذان على الإعلام بالوقت أو على الصلاة بل هو أوسع من هذا الأذان فيشرع في أذن المونود ويشرع للمصروع ويشرع للمهموم ولمحزون وغير ذلك هذا كله يحتاج لذنين ولا يشرح حتى أنك تذكر الله بالأذان لا يشرع لك هذا أنك والله أكبر الله أكبر مثل ما تقول سبحان الله الحمد لله استغفر الله لا إله إلا الله الله أكبر هذا ما هو صحيح لا يعلم أن النساء صلى كان يصنع هذا فعلى هذا الأذان يوضع في موضعه الشرعي والذي شريع من أجله أما أنك تذكر الله بالأذان لا هناك أذكار أخرى يذكر رب العالمين بها غير الأذان تسبيح والتحميد والتهليل إلى آخرات هذا هو الصواب ان شاء الله عندك يا أخي إذا دخل الشخص المسجد والمؤذن يؤذن فماذا يصنع؟ هل يركع أم يتابع؟ إن كان للجمعة فينصح به الركوع لأن استماع واجب وإجابة المؤذن مستحبة فيقدم هذا الذي هو الواجب لأنه سيصل بهذا إلى الواجب سيصل بالركعتين الاستماع إلى الواجب ومنصات الواجب أحسنت وإن كان لغير جمعة هذا الأذان يقدم الركوع قص يسقط يستمع المؤذن ويجيبه ثم ياتي بالدعاء المعلوم اللهم رب على النبي الله عليه ثم يصلي ركعتين بعدها هذا التوصيل من قام به العثيمين رحمه الله تعالى واذا سمع المؤذن إذا حضر في مسجد والمؤذن يؤذن وانتهى بالفراغ هل يخرج هل يشرع له الخروج يا عمار هكذا نعم حسنة لا يشرع له الخروج ولا يجوز له الخروج إلا للحاجة والضرورة فإن كانت هناك حاجة لا بأس أن يخرج أو يكون يخرج بنية الرجوع يخرج بنية الرجوع لا مانع يكون أذن وذكر حاجة وليد يأتي بها ويحتاج لأنه يخرج يتهوى حرف المسجد مثلا يحتاج أنه يتهوى خارج المسجد وهو يريد أن يرجع بنية الرجوع ما فيه مانع فإن خرج بنية الرجوع أو خرج لبعض الحوائج كل أمور ضرورية فلا بأس بذلك أما لغير ما حاجة فلا يجوز الخروج بعد سماع الأذان بل يجب عليه أن يصلي في هذا المسجد ثم ينصرف ثم ينصرف لكن إن كان هناك درس في مسجد آخر يريد يدركه إذا صلى هنا ربما يفوته الدرس فهذا إن شاء الله لا بس يذهب إلى المسجد الآخر لهذه الحاجة وهي من الحوائج المهمة يذهب وصلي في المسجد الآخر مسجد سنة لأجل أن يحضر الدرس فيه بعد الصلاة مباشرة ربما إذا صلى يفوته الدرس فهذا يرجى أنه من الحوائج طيب ندخل في شروط الصلاة انتهينا من أحكام تتعلق بطهارة وتتعلق أيضا بالصلاة ومنها الأذان فإنه يقدم على الصلاة ومنها أيضا ما يتعلق بالصلاة الوقت كلها تلك الأحكام هي توطئ لما سيدخل فيها رحمه الله من الصلاة وشروط الصلاة إلى آخر قال رحمه الله باب شروط الصلاه والشروق جمع شرط وتجمع ايضا على شرايط قال شروق ويقال شرايط والشروق او اصل الشرط في اللغه بمعنى العلامه ومنه قوله سبحانه وتعالى فقد جاء اشراطها اي جاءت علاماتها اما في فهو ما يلزم من عدم ان عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا هذا هو تعريف الشغط عند الأصليين ما ينزم من عدمه العدم فينزم من عدم الوضوء عدم الصلاة وإن صلى ذاهل الصلاة لا تبني عنه شيء فيلزم من عدم الوضوء ما يلزم من عدمه العدم أي يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة ويلزم من عدم دخول الوقت عدم الصلاة وإن صلى وإن صلى لأن دخول الوقت شر من شروط الصلاة ويلزم أيضا كذلك من عدم استقبال القبلة مع كونه يستطيع استقبالها أيضا عدم الصلاة لأن هذا شرط والشرط عندهم ما يلزم من عدمه العدم فإذا عدم الشرط عدم المشروط وإذا وجد الشرق لا يلزم منه وجود المشروط لا يلزم من وجود المشروط وإنما يلزم من عدمه العدم أعني إذا عدم الشرق عدم المشروط وإذا وجد الشرط فلا يلزم منه وجود المشروع كما قال هنا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فإن الإنسان قد يتوضى ولا يصلّى قد يتوضى يتوضى مثلا غراءة القرآن أو لغير ذلك من أول التي يتوضى لها. يحب أنه يذكر الله على طهاره حب أنه يذكر الله على طهاره فأين ولا يلزم من وجود الشرط في الصلاة وهو الوضوء وجود الصلاة فإن الإنسان قد يتوضى ولا يصلي مثلا لعدم الدخول الوقت لعدم الدخول الوقت يتوضى الإنسان ولا يصليه فهذا هو معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته بعض الميزيد لذاته فقد يكون الشرط موجود لكن هناك مانع من الصلاة وهو عدم دخول الوقت عدم دخول الوقت ولشرط موجود لكن هناك مانع من الصلاة وهو عدم دخول الوقت فهو توضى للصلاة لكن لا يمكن أن نصلي هذه الصلاة صلاة الظهر لأن وقتها لم يدخل بعد فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يحتاج إلى شيء آخر معه يحتاج إلى شيء آخر معه كوجود الوقت إن وجد الوقت وجد أيضاً كذلك ما بعده من الصلاة فإن الشرق لا يلزم وجود الشيء لذاته لا يلزم وجود الشيء الشرط هذا لذاته لا يحتاج إلى أمور أخرى معه من الشرط الأخرى مثل النوبو ما يلزم منه الصلاة إلا بيوجود الوقت فلذاته لا يلزم منه الصلاة لكن إذا وجد الوقت وجبت الصلاة عليه. عليه فهذا معنى قولهم ما يلزم من عدمه العدم خلاصة القول فيه أن الشرط يلزم من عدم وجوده عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط لا يلزم من وجوده وجود المشروب فقد يوجد الشرط ويتخلف المشروب قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط فإن الإنسان يتوضى وليصني حيانا يتوضى لقراءة القرآن حيانا يتوضى لذكر الله سبحانه وتعالى ولغير ذلك من نغرام التي يتوضى لها الإنسان أو يحيانا يجدد وضوءا جدد وضوءا أو يريد صني لكن صلي نافلة نعم ضمن الشرط يعتبر صلي نافلة فهو ضمن شرط الصلاة هذا هو بالنسبه لي تعريف الشرط واما انقسامه فهو عند العلماء ينقسم الى قسمين الشروط تنقسم الى قسمين شروط صحه وشروط وجوب الشروط تنقسم عندهم الى قسمين شروط صحة وشروط وجوب اما شروط الصحة فهي الطهاره الغبلة والستر العورة والإسلام هذه كلها شروط صحة دخول الوقت ممكن أن يقال فيه شرط صحة وشرط وجوب أيضا كذلك لكنه آخره فهذه شروط صحة الطهارة للصلاة طهارة البدن وطهارة المكان وهكذا أيضا طهارة الثياب فهذه شرط في صحة الصلاة على أقسام الطهارة طهارة في البدن ويدل عليها قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى هذا لا بد منها وطهارة الثياب وثيابك فطهر لا بد من طهارة الثياب وهي شرط عند جماهيرها العلم شرط عند جماهير أهل العلم طهارة الثياب وطهارة المكان كذلك أيضا ما جاء في بعض الأحاديث الأرض كلها صرا وصلنا ان المقبره والحمام امم نعم حسنت دي عين اثنين ارض مسلنا وطهرا ان المقبره والحمام والمقبره تعلمون ربما تسين فيها بعض من موته صديد الموتة لانك لا تصح هذا المكان للصلاه لا يصح هذا المكان للصلاه والحمام كذلك ما يحصل فيه ربما من نجاسات بعض يبول بعض يراخر لانك فلا يصح للصلاه لوجود النجاسات هذا بالنسبة للطهارة تشمل طهارة البدن وطهارة المكان وهكذا ايضا طهارة الثياب هذه كلها شروط على مدقرة وهكذا استقبال القبلة ايضا شرق صحة فإن الإنسان إذا صلى لغير القبلة مختارا فإن صلاته باطلة أو في غير سفر نافلة فإن صلاته باطلة وهو يستطيع أن يصلي للقبلة وصلى لغير القبلة هذا ما معو صلاة صلاة مباطنة أما إذا كان واحد طريح الفراش لا يستطيع أن يتحرك يمينا ولا شمالا ويشق عليه أنهم يعني يفرتوه للجانب الآخر يقلبونه إلى جانب استقبال القبلة يشق عليه ربما ظهره كله قروح أو شيء من هذه الأشياء ولا او جانب هذا الذي سيكون على الاتجاه القبلة في شيء من الجروح أو شيء من الكسور لا يستطيع أن يأتي على هذه الجهة فهذا يصلي إلى ما يسر الله سبحانه وتعالى وليس استقبال القبلة في حقه شرط وإنما استقبال قبلة شرط في حق المختار يجب عليه أن يصلي للقبلة وأما غير المختار الذي لا يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع القبلة شرط في حقي صني على ما يسر الله وهكذا أيضاً من صلى نافلة في السفر صلي على ما يسر الله من الاتجاه ولا ينزمه استقبال القبلة هذا شرط صحة أيضاً استقبال القبلة ومن شروط الصحة ستر العورة فالستر العورة شرط صحة وأما بالنسبة شروط الوجوب فمنها البلوق فالبلوق شرط في الوجوب وليس بشرط في الصحة. ليس بشرط في الصحة فإن الإنسان الصبي المميز قد يصلي وصلاته صحيحة وهي ليس بواجبة عليه ليس بواجبة عنه فهذا البلوق هو شرط صحة لا شرط شرط بس شرط وجوب لا شرط صحة البلوغ فالبالغ تجب عليه الصلاة يجب عليه الصلاة ولكن من صلى وهو غير بالغ هل, صلاته صحيحة صحيحة هل صلاة صحيحة أو من صحيحة وتميش شروطها المعلومة صلاة صحيحة أو من صحيحة فإذن البلوغ هذا شرط شرط وجوب لا شرط صحة لأن غير البالغ قد يصلي صلاة صحيحة وصلاة صحيحة وهكذا ايضا مما يحتمل هذا وهذا مما يحتمل هذا وهذا دخول الوقت فانه شرط صحة وشرط ايضا ايش شرط صحه وشرط وجوب فلا تصح الصلاه قبل الوقت يعني سكندنكه ولا تجب قبله قبل الوقت ولا تجب قبل الوقت فهو محتمل لهذا وهذا انه شرط صحه وشرط وجوب دخول الوقت فمن يعيد هذه الشروط شروط الصلاه نعم على قسميني شروط صحة وشروط وجوب فما هو لي ذكرنا يا عبد الله من شروط صحة طهارة طهارة هل عن العموم عندك بعد عند غيرك السؤال والسقبال بقي واحد وستر العورة هو الإسلام والإسلام أيضا الإسلام شرط صحة الكافر إذا صلى صلاته باطلة لعدم وجود الشرط وما منعهم أن تقبلوا منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله كفروا بالله نفقات ما قبلت وهكذا أيضا العبادات الأخرى ما تقبل ليفقد شرط الغبول شرط الصحة وهو الإسلام وأما أنه مطالب بالصلاة فنعم هو مطالب بالصلاة ولا يلزم أو أنه آخذ على الصلاة وعلى تركها وآخذ على الصلاة وعلى تركها زيادة على مؤاخذة على الكبر لكن يطالب بها إلا بعد الإسلام تجيب عليه ويحاسب عليها على تركها زيادة على حساب وعلى الكبر طيب هات شرط الصحة شرط القبول أو شرط النجوب البلوغ أحسنته البلوغ شرط وجوب لا شرط صحة لأنه غير البانا قد يصل, يصل لي وصلاته صحيحة أحسن وهكذا أيضا الذي يحتمل هذا وهذا دخول الوقت فإنه شرط صحة وشرط وجوب أحسن ذا لا تجب إلا بدخول الوقت ولا تصح إلا بعد دخول الوقت هذا حاصل ما يذكر هنا من قونه باب شروط الصلاة وذكر المصنف في هذا الباب أحاديث تتعلق بأربعة من هذه الشروط من شروط الصلاة وهي الطهارة وستم العورة والاستغمال القبلة والاجتناب النجاسة وأما الوقت فقد تقدمه قد قدمه رحمه الله تعالى فعقد له فصلا خاصا أما الوقت فقد قدمه رحمة الله تعالى عليه وجعل له بابا مستقلا وإنما ذكر في شروط الصلاة أربعة شروط اربعه شروط ذكر الطهاره وذكر ستر العوره وذكر استقبال القبله واستناب النجاسه هذا المتن ذكرها رحمه الله من شروط الصلاه هنا في الاحاديث اللي ستمروا معنا ستمروا معنا واما الشرط الذي هو دخول الوقت فلم يدخله هنا في شروط الصلاه لانه قد عقد له بابا مستقلا فاكتفى بذلك اكتفى بذلك الباب المستقل وذكر فيه ايضا اضافه الى ما تقدم احاديث تتعلق ببعض مبطلات مبطلات الصلاه ذكر منها الكلام والحركه ذكر منها الكلام والحركه هذه اضافه في باب شروط الصلاه ذكر بعض الاحاديث التي تتعلق بمبطلات الصلاه مبطلات الصلاه كثيرة، ومنها الكلام والحركة الكثيره المخرج عن هيئه الصلاه المخرج عن هيئه الصلاه تماما حرق كثير ما يقف في مكانه ولا الحركة اليسيرة ما تضر فهذا زيادة على ما ذكر هنا في هذا الباب من الشروط التي أشرني إليها ذكر أيضا حديث تتعلق لا بالشرط وإنما تتعلق بالمبطلات بمبطلات الصلاة ومنها الكلام والحركة وسيأتي ان شاء الله بيان هذه الأشياء مفصلة ابتداء بهذا الشرط الأول الذي أشار إليه في حديث عليم الطلق إذا فسأ أحدكم بالصلاة فلينصرف وان يتوضى وان يعد صلاته هذا شرط ايش؟ هذا شرط ايش؟ شرط طهارة نعم احسنت هذا شرط طهارة وهو شرط صحة احسن الى هنا